فضيله الشيخ عطيه صقر رأيت بعض الناس يصلون على ميت بعد دفنه فهل يجوز ذلك؟ المفروض في صلاة الجنازة أن تكون قبل دفن الميت فلو دفنت بدون صلاة عليها وجب إخراجها من القبر إن لم تتحلل ولم تنتهك حرمتها فإن تعذر إخراجها لذلك وجبت الصلاة عليها وهي في القبر وتكون أمام المصلي كما لو كانت قبل الدفع أما الصلاة عليها بعيدة عن القبر فقيل بعدم جوازها وما حصل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهو خصوصية له وقيل بالجواز ونفي الخصوصية إن كانت بعد الموت بشهر فأقل كما رآه الحنابلة وقيل بالجواز مطلقا كما رآه الشافعية هذا وصلاه الجنازة في المقبرة بين القبور كرهها جماعة لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال آخرون لا بأس بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع ولم ينكره ابن عمر والله أعلم